ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه واعانه عليه قوم آخرون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 وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا أُضِر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلَ تَبَارَكَ الَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَك خَيْرًا مِن ذَلِكَ جَنَّات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 سمعوا لها تغيظا وزفيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا سمعوا لَهَا تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكان ضيق مقررين مقرنين دعوا هنالك سبورا لا تدعوا اليوم سبورا واحدا ودعوا سبورا كثيرا لا تدع اليوم سبورا واحدا ودعوا سبورا كثيرا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 قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن ما تعطهم وأبائهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بوراء فَقَدْ كَذَبُوْكُمْ بِمَا تَقُولُنَ فَمَا تَسْتَطِيعُنَّ صَرْفَهُ وَلَا نَصْرَهُ وَمَهِيْ يَظْلِمُ مِنْكُمْ نُذِّقُهُ عَتَابًا كَبِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وتعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وتعلنا بعضكم لبعض فتنة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 يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ ويقولون حجر محدود وقد إمنا إلى ما عملوا من عمل فدعناه هباء فدعناه هباء مثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلاً وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِلَ الْمَلَائِكَةُ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا الْمُلْكُ يَوْمَ إِذِ الْحَقُّ للرحمن. الْمُلْكُ يَوْمَ وكان يوما على الكافرين عثرا وهيوما تشقق السماء بالغمام وننزل الملائكة وننزل الملائكة تتنزل الملك يومئذ الحق للرحمن الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعط الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا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 ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى دهن ما أولائك أولائك سرّم مكانه وأضل سبيلا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 ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر الثور، أفلم يكونوا يروناها بل كانوا لا يرجون نشورات، وإذا رأوك إيه يتخذونك إلا هزواً أهذا الذي أهذا الذي دعاه الله رسولاً إن كاد لا يضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيله أرأيت من اتخذ إلهاه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا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 وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون بين دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا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 قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمر منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر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 ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات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 لم يخروا عليها صم وعميان والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرعة عين وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلامة أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية ويلقون فيها تحية وسلامة قالدينا فيها حسنة مستقرا ومقام قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما